السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أحمده وحمده عليكم بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل لي من يفقهنا في ديننا علم يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا واتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير إيا منا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعمالا متقبلا وشفاءا من كل داء وساعةا في الرزق وخروجا من كل هم وذير ونسألك ربنا السطر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك السطر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الشكر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على أخوات المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فأبدوا محاضرة الليلة بحمد الله سبحانه وتعالى متمثلا قوله تعالى قتل دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين اليوم قتل طاغيه ليبيا القذافي اليوم قتل طاغيه ليبيا القذافي الذي حكمها أربعين عامل ظلم أهلها وأكل خيرها وما أراد أن يترك الحكم فيها وشار بقانون إما أن أحكمكم وإما أن أقتلكم اليوم راحنا الله سبحانه وتعالى وراح شعب ليبيا من هذا الطاغير وتلك رسالة أعتقد أنها مرسلة من الله رب العالمين لهؤلاء السفهاء في بلدنا مصر الذين اعتبروا أن تخلي طاغية مصر حب يعني الحب يعتبر منا قد بها علينا وقال لو شاء لفعل مثل ما فعل القذاف تلك رسالة لهؤلاء السفهاء لو كان فعل مثل ما فعل القذافي والله ما نفعه هذا وإنما كان سيموت كما مات القذاف اليوم كالكلب العقور الله منظروا على شاشات التلفاز كالكلب العقور فالذي يستبد يبغي أن تكون هذه هي النهاية وقد رضت على هؤلاء السفهاء منذ ذي قبل وقلت أهذه منا هؤلاء بالضبط بالضبط كمن رأى لصا يسرق شخص قد كل اللي معاه ثم يعني جرحه ونكب به ثم احتار، فقالوا له والله اللص لم احتار، الحمد لله لما لم يتكش. هؤلاء السفهاء يتكلمون بهذا المنطق، هذا الذي صرخنا وصغطننا وفعل من الآثامين ثم يخرج جراثيم في هذا البلد، يقول الحمد لله متلاحق الكوايس لما تلاح لما تلاح، ما كان يريدون. بعد أن فعل هنا ما فعل فهل هي منة أن ترك قتالنا والله لو قاتلنا فتلك هي النهاية كما انتهى القذافي فهذه رسالة مرسلة إلى هؤلاء السفهاء في مصر وهذه رسالة مرسلة أيضا إلى حاكم اليمن وإلى حاكم سوريا شاء الله ستدور عليه الدائرة وستكون لهم العاقبة كما كانت لهذا الطاغية والحمد لله رب العالمين أن رأينا في هذا الوقت رؤون الظلم تتهاوى وصدف قول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل فالله هذه كلمة أردت أن أبدأ بها محاضرتي في هذا اليوم نعود بعدها إلى ما كنا نتحدث عنه وفيه وتعلمون أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة النبأ نسأل الله الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على اتمامها وأن ينفعنا بعلمها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل وتعلمون أن لنا ما زلنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى الرحمن لا يملكون منه سطابة وهذه الآية ساقتنا كما رأينا في محاضرات سابقة إلى الحديث عن الشفاعة والشفاعة كما قلت من ثوابت هذا الدين ولكن مما يؤسف له أنكرها في القديم أقوام لأنها تتعارض مع أهوائهم ومع مذاهبهم ثم ظهر علينا في هذه الأيام من يحمي لواء هؤلاء ويعيد الكرة ويحمي ما مات فظهر علينا أولئك الذين يتحدثون عن إنكار الشفاعة ومنهم هذا السفيه الذي أشرت إليه في محاضرة سابقة والذي لقبوه بالمفكر وهو المخرب الذي يسمى عدنان الرفاعي ذلك السوري الذي قاده إلينا هذا المذيع المسمى بعلاء بسيوني وما أكثر التفاهات والقواهات وما أكثر الضلالات التي تمتلئ أو يمتلئ بها إعلامنا في هذه الأيام وما أكثر تلك الحملات المسعورة على الإسلام وعلى ثوابت الإسلام قطع في البخاري والطعن في بعض آيات القرآن الكريم عن طريق تأويلها تأويلا باطلا إلى آخر ما نسمع في هذه الأيام نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا ونسأل الله السلام السلام قلت لكم أولئك الذين أحيا هذه القضية ليسوا بمفكرين ولم يأتوا الجديد كما يعني يبدعون لمثل هذا الخرف الذي أشارت إليه عدنان هذا ويصفونه بأنه مفكر وأنه صاحب نظرة ثاقبة في القرآن وفي السنة إنما هو ينقل لنا كلام أهل الضلال قديما ولكن هذا المزيع أمثاله يجهلون مثل هذه الأمور وأن لهم أن يفقهوها وهم أهل جهل المرتب فبدأ الكلام عن قضية شفاعة ترفع فأقلت لكم قديما أنكر الخوارج والمعتزلة قضية الشفاعة لأنها بالطبع تتعارض مع مذهب الهيمة خوارج عندهم صاحب الكبير كافر مخلد في النار فبالطبع كيف تنفع معه شفاعة؟ ومن الثالث وكما شوف نرى من الشفاعة الشفاعة لأصحاب الكبائد فكيف هذا فأنكروه وأولوا بعض الآيات تأويلا فاشدة ونظروا إلى آيات القرآن الكريم بعين مع وهكذا أيضا فعل المعتزلة فالمعتزلة قالوا كلاما أغرب مما قاله الخواج خواج حسم الأمر قالوا كافة المتكب كبيرا لم ياتف منها ومات عليها كافر الأمر محسوب بل واضح معتزل قالوا كلاما غريبة قال هو في منزل بين المنزلتين وكانها العجائب الأمور يعني احنا عندنا إما كفر وإما إيمان خلاص لا وسط ولا ثالث بينهما يا كافر يا مؤمن خلاص خلص القضية لا المعتزل عنده مرتكب الكبير في منزل بينه المنزلتين لا تقول عليه كافر ولا تقول عليه مؤمن طب ايه يقول لك هي كده هو في منزله بين المنزلتين طب قولنا طيب تسميه نسميه ايه يعني خلاص هو في منزله بين المنزلتين فقطعوا له بالخلود في النار في منزله ما بين منزله العصاه وما بين ها اهل الكفر وطبعا ما دام هو مخلد في مذهب هؤلاء وقع فيهم فلا تنفع معه ايضا الشفاعة ومن هنا بدأ هؤلاء يدنبنون حول آيات الشفاعة التي وردت في القرآن الكريم ويفهمونها بفهمهم السقيم ويؤولونها تقوي لهم المنحرف خلاص ونقل عنه هذا الكلام أمثال حدنان الذي يعدونه بكراً الآن وهو لا يأتي بجديد كل ما أجلس وأسمعه ما يقوله بالضعف هو ما قاله أصحاب هؤلاء الأهواء من قبل في قضية انكار الشفاعة ومن هنا بدأنا اقتربنا من المعتزل وتعرفنا عليهم ثم انتقلنا إلى التعرف عن الخوارج والذين هم أقدم الفرع كما قلت لكم وظهرت نفتهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأينا منذ قبل إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا من خلال حديث البخاري وأنا أقول يعني أنا بركز على هذا الموضوع لأن المذهب الخارجي تكفير الأمة وتكفير عصاة الأمة وما إلى هذا بدأ يمتشر الآن وبصورة مفزعة مفزعة وأنا أقول لأنا الكلام لأنني اخترقت كثيرا من هؤلاء في السجون وفي المعتقلات وسبعت منهم عجبا وشمعت منهم عجل. أنا قلت لكم ذي قبل والله لقد جلسنا مع أناس كفار الأنبياء وكفار العصافير يعني حاجة لا أدري خلاص الأمر وصل به إلى حد التخلف العقل إلى حد التخلف العقل كلما رأيناه وشمعنا منهم ما يقولون لا نملك إلا أن نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لما ظهرت نبتتهم على يد حرقوص هذا الذي اتهم النبي صلى الله عليه وسلم ذو الظل النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيأتي زبان يعني ينتشر فيها هؤلاء وتكون لهم جماعة وفرقة وقائد وما إلى هذا ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات لهؤلاء القوم ذكرنا كثيرا منها في المحاضرة السابقة أنهم يعني الواحد فينا يحفر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم كيف أنهم يكثرون من راوة القرآن الكريم ولكن كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز حناجرهم كيف أنهم سيقتلون أهل الإسلام ويقركون أهل الأوتان وأنا قلت لكم قد استحلون ولم يستحلوا النصارى ونحن في السجون استحلون ولم يستحلوا النصارى فالنصارى عندهم كانوا أرقى منا وأعلى قل لك هذا كتابي وانت كافر كده على طول هذا كتابي وانت كافر والله هذا وسمعنا وعايشناه وعايشناه النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكره في علامات هؤلاء أنهم سيخرجون على حين فرقة بين الناس يعني حينما يدب الاختلاف في الدولة الإسلامية وهذا ما حدث مع سيدنا علي وسيدنا معاوية وعندها ظهرت هذه الفرقة وبقوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنهم سيقاتلون خير الفرقتين هات الفرقتين الف التي كانت هم مع علي بن طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين وهذا حدث منهم أيضاً كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث كريم عن جل هؤلاء والشيم الغالبة على هؤلاء قال لهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. يعني هتلاقي فيهم السواد الأعظم صغار في ال شغال في في في ليسوا أصحاب خبرة ولا أصحاب حظ واثر من العلم سهل هؤلاء التي تستخدمهم وتضحك عليهم وهذه ألضا مسألة رأيناها بالسجون يعني أعمار هؤلاء أكبر ما فيهم ممكن كان عمره تجاوز الخمسة والعشرين أو السابعة والعشرين والبقى الساحت عشر سنة وعشرين سنة وواحد وعشرين سنة طائفة منها الشباب الذين لا حظ لهم من علم ولا حظ لهم من خبرة وكانوا يكفروننا على وصلت ما لكم هذا هذه مشألة ينبغي أن نقرر بها وان نناترف بها اذن يعني عانينا منهم الاماضين في السجول في السجون ولا ينجادل ولا يسمعك حتى المناظره يعني حينما حاولت أن اجلس معها واقول طيب يعني انتم على صواب ونحن على باء خلاص طيب نجي نسمعكم اقنعونا بصوابكم حتى نتنازل عن باطلنا قال لا نعم لسه حد مين مشايخ بروح عظم عفو قد يعمل سين مشايخكم قال ما بندل عليهم يعني مشايزين يقولوا ما بيه لكن مينا مشايخ بروح عظم عفو لا حول ولا أصواته إلا بالله فتعتقد أنهم فعلا يتمسكون بطلالهم دون أن تكون لهم حجة ظاهرة يحتجوا بها عليهم فكانوا فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحداث الأسنان وكانوا سفراء الأحلام يعني عندهم تهور عقلي ما عندهم روية وما عندهم, عندهم مصر ثاقب في الأمور حتى في ظروفهم التي كانوا يعيشون فيها والله حتى في ظروفهم التي كانوا يعيشون فيها يعني كيف كانوا يتعاملون داخل السجون السجون كما قلت لها فقر يعني أهل الحق حينما يبتلون ويدخلون السجن لابد أن يدخل السجن بفقه السجن كل حالة لها فقه شوف أنا بقول إيه الظروف التي فيها فتن لها فقه الظروف التي لها فيها حروب لها فقه الظروف اللي فيها ظلم الطاقية لها فقه كل مرحلة وكل بعض له فقه يحكمه فإن لم تكن حاملة هذا الفقه ستسيء أكثر مما تعشر فلا بد أن تكون حاملة هذا الفقه كما كان عندهم فعلا كما والله قلت سبق رسول الله سفهاء الأعلاق يقول, يقول لهم طيب فكيف كانوا يتعلموا في الشجون خلاص يدخل عليهم الظالب اطلع بره يا ابن الكلب يا راك خلاص هم كده رجالة يعني وطح اضربوا واحد جابس كينة وجيلي وراه بالليل نزلة المخلحة بجحافلها اتكتفه واتغمه وتضعبوا بالجزم وتصادروا حاجتهم ويمنع أهلهم من زياراتهم ماذا فعلتهم ما هذا الطيش هذا الطرلي إلى أن مفيش عقر ومش عارف فقه السجون هذا الطرلي إلى أن قعطي قربة السجون اللي هي سميتها خمس دخل بهم يوسف السجون فقه السجون بقى ودخلش لما لقى سنين كافرين جوا يقولون يا يا أولادي الكفر يا كلاب يا أولادي الكند حصلت ما أصار؟ ما حصلت ففيه خمس حاجات الناظر اللي عنده علم بقى ويرمر في صورة يوسف يرى خمسة أشياء اللي يعتبر فقه السجون اللي تقل بهن نبي الله يوسف السجن اللي خلى بقى أحد اللذين ناليا ها يكون رسول له عند الملك الملك طريقة ازاي عملية يمشي ازاي وهذا جعلني أيضا في خلال القطبة اللي بديميع هذا الذي كان سيفا مسنونا على رقاب الأعداء ولكنه لما دخل السج دخله بفقه آخر اللي هو فقه السج اللي انت طرع عجبه ابن ابن كما قلت لهم وضرحت عليه ماذا السؤال فلا نجيبه انتصى أعشار مؤلفات ابن تيمية في السجن السؤال هيدا كيف دخل إليه الحب وكيف دخل إليه الورق وكيف دخلت إليه المداد وكيف خرجت من السجون كتبا يقرأها الناس هذه دخل ابن تيمية بقى ادي ابن تيمية بقى انه دخل بقضية تانية يا قرس قل انتوا لهم فلانوا ليه عرف بقى استقب هؤلاء ويشغلهم عاموا ازاي وهذا ما فعلناه انه احنا بدأنا نتعامل مع محموم للسجن لما رح بطريقة مختلفة تمام، مش عايز اقول لكم الراجل ده عمل معانا ايه لاني لو الكلام اللي انا قلته ده اعلنته الراجل ده يتحكم بكرة الصف خلاص فجندناه لنا لكن بغباء هؤلاء وبجهل هؤلاء لا يمكن أن يحدث ما كان يمكن أن يحدث هذا وغبالك لكن يعني أناس كم نعملين في السجول أعايزين ندخل تليفونات عشان نكلم أهلين دخلنا وكلمنا خلاص أعايزين نعمل شعب إيه أعايزين إيه أعايزين إيه كده يعني مش. أنا بقول لك أنا مش عايز أقول كلام ما ينبغي أن يقال حتى أكون أمينا على هذا الرجل خلاص لكن هذا الفقه لا أعلموا هؤلاء لأن كانوا وصفاهم النبي صلى الله عليه وسلم سفهاء الأحلام شغل للزرمطة إذا جاء مرتلوا يعني انت, أنت داخل تخبط في لا أنت ليش سياسة معه عشان تتاقد المكاسب اللي أنت هي لكن كنت روح خبط في بتاع عم يا ها لكن مخبطوش مخبطوش فعكسوا الأمور لا يا أخي فيها عندهم شيء من السفهة العهد كما وصفاهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن في بقى كفرون لحظ خلاص بإيه بأعض الله لأني لك كافر كافر يعني خلاص لا يعني اهتم اه اه اه اه بهذا ولا أعبق به ولا أعبق به زي ما حاجت ليه 93 أخذت 93 ولخلت وجدت مع معاة فكرية في السجل تكثير وتكثير تكثير وسوبر تكثير إيه ده إيه من الهبل ده ونظرت هؤلاء وانقلبت عليهم أقول لك بس ده معي القضية إنت عايزني أبقى معاك تقشبني خائم ومرتب لا أخذني خامة أنا مش مع حبي يا حبي أنا حسني كان غبي والترى على المنبر أنت أكبر أنت حكرة مصر ودخلت بقى الشد ويما لقلت لكم جاهل أولت لكم جاهل المتخلفين وانقلبوا عليك لا أعبأ بهان لا أعبأ بهان أنا لا يهموني هان أنا يهمني في خطأ عندك وقلت أنت غلطان كما حكم النبي على الخارج يصلون وأرسلون ومع هذا قال فيهم بخار إيش بقى أبو جمال الأحلى لا والإسلام لا يجمل واحد وإن أردت وأن أكون مع وإن أردت أن أكون معك على طول الخط فأنت ضلال ملافق لا فيك عيد ينبغي أن يرد هذا العيب هذا العيب فشوف وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فعل بأن له أحداث الأسنان سفهاء له سباه الأحلام معندهم مع عقل معندهم مع ثق معندهم مع رؤية معندهم مع قصة تعامل في الأمور همدية همدية ليه؟ عياد أقولها أقول عياد أقول والله إذا قلت عليهم فتح عياد أقولها أقول عياد أقول عياد فتلك مصيبات فتلك مصيبات هذا لما أصفهم ليو صلى الله عليه وسلم ولكنهم حينما سيبدأون وتكون لهم فرقة وضع الصحابة لابد أن يروا هذه الفرقة وهذا من الإعجاز النبوي اللي حتظر لهم فرقة على حين فرقة من المسلمين وكأن النبي كان يعلمهم هتبقى بين علي وعاولهم إذن سأره بصحابة فأعطى في هذا التوقيت يعني في العلامات اللي فاتت ديه علامات عامة ولكنه أعطى للصحابة علامة مخصصة هي دي بقى تكون شعار الظهور هم دول هم دول فقال كما جاء في حديد البخار الذي مصلحه آيتهم يعني علامتهم رجل رجل يده بقى يده او احدى يديه عشان في رجل احدى يديه كثدي يد رجل احدى يديه كثدي يد هو دي بقى بعض الافاظ وقال له ذو السدية وقال له ايه ذو السدية ليس سدي المرأة ايه الحكاية دي قل بالضبط يجي أي واحد خلاص دراعه ده مش موجود ملوش ايه وطلع له بداية الايد زي كتلة لح كسدي المرأة بالضبط وزلك في بعض الاوصاب كان لها تذب وتجيه فهتز زي سدي المرأة بالضبط هيبقى فيه لحمة كلحمة الثدي في لفظ كحلمه الثدي يعني شوف الدلقه مقطوع طالع كتل لحم زي ثدي المرأة هو مخلوق مولود كده افعل زيه كده هو تولد كده مكان الزواح كتلة لحم كسدي المرأة فيها قطعه جلد كحلمه الايه الثدي ام نشوفه اكلني ده بالظبط ايه ثدي المرأة هو ده بقى علامتهم هو ده اللي يكون قائدهم ومعهم أول ما يبقى عليهم فرقة ويقاتلهم المسلمين وينقلبوا على المسلمين تعرفهم من ايه؟ آه هو ده علامتهم دي السدية هذا اللي ده ما قلت احدى يديه او كما قال به كسادي للمرأة عرفت توفعه ازاي؟ بالضبط كده عرفت تلقى ما طلعه ازاي بالضبط حلم السادي للمرأة خلاص؟ ولذلك سكرت أن علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة يا لما قاتلهم وبصر المسلمين بكلمة الله قال لهم كده لما دعاهم إلى قتال الخوارب قالوا أعلامهم أنه لن يموت منكم عشرة ولن ينجو منهم عشرة جيشهم اللي جاي ده مش هيقدر يروت مننا عصر ذلك عدد قتل المسلمين كما قال لم يجد عن الثلاثة ولم يانجوا منهم عصر على ايه بازه تقول له الجيش ده الجيش للفكرة ولهذه الطائفة لجيه الجيش مش منه ايه عصر وفعلا قاتلهم المسلمون فلما قتلوهم يسمع بقى قال علي فلما تلمسوا الآية تلمسوا اذق ذق لدي المخرجين عشان بقى تعرفوا ان النبي اللي قال ده حق ولا لا خلاص فذهبوا يا فلم يجدوا عم مين في القتلة مش لاقيين فهذا ازعج علي بن رضي الله تعالى عنه فقال يبحث بنفسه ولذلك في بعض الوقت رأى بعض القتل تحت جدار بنفسه فنحى الجدار ثم قال ارفع القتل فوجدوه مما يرى يعني كان اين اخر واحد تحت كده اخر واحد اخر واحد تحت كده بالنعة الذي نعته رسول الله فكبر عليه وقال الله أكبر صدق الله وبلغ رسوله ما هو النبي اللي يجيبش حاجة منين؟ من عامله من عامله فتذيبوا تذيب لله رب العالمين وتلك مصيبة كله. وتلك مصيبة كله. صدق الله وبلغ وبلغ رسوله وبلغ رسوله كان هذه من العلامات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم من هنا بقى قال أهل العلم هناك أمران ينبغي أن نقف معهم الأمر الأول الحكم على عقيدة هؤلاء الخوارج دول اللي بيكفار من مات مرتكبا للكبيرة ولم يتب منه. خلاص اللي هم بالصفة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم هيكفروا عصاة الأمة صلاة هيكفروهم شفناك كما قل وفي النهاية استحلوهم وتبقى أنت أحط عندهم من أهل الأوتار فأهل الوثن عنده دكافر بالقصد أما أنت فمرتد وعشان كده ويستبيح دمك وعفضك ومالك ورأينا هذا والله أنا أذكر واقع لا أنشاه وإحنا في سجن لل... الاستقبال في سنة 93 وفرقة دي كانت يعني المتفشية في السجن خلاص ولذلك كان ليهم يعني ثلاث عنادة فمعروف ده عنبر التكفير وده عنبر تكفير التكفير وده عنبر صبر التكفير طبعا يؤذنون على غير أذاننا ويصلون بغير صلاتنا حتى في اللعبة والله ما كانوا يلعبون معنا يعني في تلعبوا تلعب كورة قولك ليك وقت ملينا وقت نعم أعبش مع كفر فكان معهم <تصفيق> فكان معهم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أه أه والله ما شروا البليه ما يفعك <يفهت> فكان معهم أخ ده كنت بتكلم معه خلاص فده كان عنده يعني الدنيا كافر الدنيا فشألتك وأنا بخشم على هذا وأنا في بيت الله فإذا أنت يعني من الذي هو مسلم من وجهة نظريك فقال ثلاثة أنا وزوجتي ورجل أحجبه في الهند حتى لو مشاكل في التحجب الهند قال لا أنا متضرر شكل مو فيل ممكن أقول في الهند يكون شبهه أطلع كجذب أبي تفاض فانا أقول أحجبه في الهند لا خلاص لا شيء طبعا بالطبع ما كان يأكل اللحوم إلا من زوجتي ما هي بس مسلمة معه الهد ده بقى الله على موافيه دو مرات وبس هو مراته بس مراته بس ما في ان انا كنت يعني كل علماء المسلمين اللي موجودين برا شبك منه انا راجل تعباء كل علماء المسلمين الموجودين في نظرة قال وقتها بد باش حي فد ده ابن علي ثمين والالبات كله كفر كله كفر خلاص فما كان يأكل لحوما إلا من يد زوجته الا ما ياكلش من ايدينا خلاص ذبحتنا عنده من فحدثت في الاستقبال اللي احد الاخوة كان اسمه شام هرب وكان السيطة جابوها في الاهراب والدنيا كلها في على التعالى اللي جابت له نفعبه وزي ومحجبة وخرج مع النساء في الزيطة واخد بالك وكان منسوق تصرفه انه خرجت كان وقتها بقى الاستقبال ده كان فيه عشرين الف معطقة تخيل هذا الكم فلا كانوا بيحشبوا ولا بيعدوا عمالين يجيبوا ويرموا ويجيبوا ويرموا فالخارج ده لو كان ذاتيا ما شعر به أحد لهم بعديها بدأوا يقولون حاجة اسمها حفل يوم يعني يرجعون كل يوم خلاص شوفوا بقى لنضمس الزجاج فخارج صاحبنا ده فطبعا مراته ده يبالوا كل حاجة إلا الحذاء فكل الزجل لبسه حريمي معادة الجسم خرج لا رجل بقى في دماغه انه يروح يركب مترو الأنفاق دخل المترو هو وزوجته ما هو ده مش صوت فهو ماشي بالباب طبعا بيبين الحذاء كده فطبعا المترو وقع وكان مليان فاثنين ووراق فاتنين منهم راجلين بيقولوا له الله. ست والله وبيتكلموا علينا شت والله انت شايف الشت اللي الناس لابساه جزمه رجالي دي فابين ده عندها شت لو سمعت فرح جاري فمشكو خلاص طبعا اشتهار عند هؤلاء تعم احنا جميعا دفعنا الثمن الفاتوره ان على يطلع قرار الشغل يتقفل من علق الزراد لا تشوف اهلك ولا اهلك في جهوب والدنيا تخرب بقى وتاكل بقى من اكل السجن وقتها شفت انا بقى السوس بفوله فول كان بيقول عليه الشيخ كشك الله يرحمه والله يعني ما مفيش بقى اكل السجن فالاخوه يجيبوا لنا الفول أنا عجب منظر فيه والله الفلاية قد كده إن شاء الله قد كده فأقول لهم ما شاء الله, شاء الله أصبر باش فالأخو عندهم خبر سترى <تصفيق> لسه راح جديد يفتحوا الفولة والله كما يقول لك كده يفتح تلاقي في الجنب ده وفي الجنب ده هنا مثلا أربع خمس سوسات وهنا أربع خمس سوسات ويعود الإخوة والله كده يطلع السوس بإبرة واخد بالك ويرموه وبعد اين يعدلوا الفول ويكلوا؟ هاملوا ايه؟ هاملوا ايه؟ فشفت السوسي اللي بتباوه اللي جيس الله فغلقوا علينا الابواب ومنعت السيارات يوم ما بكروا وشاء علينا بقى طالبوا اهالينا في شفوهم لا اختعتش خسرهم ولا هم يجيب عد خلاص انتهى لكن المدحء ان انت والدتي مراتي اي حد جاي يزدني فيجيب مع الكرتونه فيها اك تبقى مقبوله ومكتوب عليها اسم من المقطعه يتكتب عليها قش هتخش طبعا كلاب المباحث استطحل ان هم بفتشوا طبعا الشركه ثلاث سربا كلهم حراميه يا شباباء اشترى ثلاث سربا حاجه وبعدين اللي فيه نصيب يخش لك بقى وصاحبنا ده اللي انا بقول عليه ده بقى ما فيش غيره مرات ده ولا احسبه فين دخلت له كرتونه فيها فرختين مجمدتين طبعا دي كانت حاجة يعني بقى احنا قاعدين بنتجل بناكل سوس بفولك واخد بالك انت وما ادرك بقى ما عادش السجن وإلا بقى طرخ السودة البتنجان ده يا عم أنا مش ممكن يكون بتنجان قلت لهم دي البيادات القديمة بتاعت العساكر بيحطوها في اجهان واكلوهان على انها بتنجان هو حاجة حاجات غريبة الشكل تشوف مش بتنجان حاجة مفرقعة من جنابها البجرة فيها قد كده ده بتنجان ده حاجة بهم فدخل للفرختين فلاقيته بيوزع للفرختين على إيه فالمنظر اشتاقتني فسألت يا فراخ فراش يعمل حاجة فأنا اعتقدت ان يكون خايف اني الحق تبدله معاني الكارتون على ياسم فممكن يكون كده خايف يكون يبدله مع فراخ حد فهيبقى عنده شكل لكن الإجابة اللي سمعتها منهم أغرب من الخيال والله، أغرب من الخيال ليه تو بيقول لي إيه؟ أنا بقالي شهر ما بشوكش مراثة فلا أدري ماذا عنا لها لعلها كفرت كفارت لعلها كفرت فننفعش أكل بكتين خرارت لحد بقى ما هي الدينه ولا تثبك بقى هي ليه كمملة ولا كفارت وخدمة لك فتشعر إن هذا فعلا يعني أصابهم الجنون ما في عقل فعلا شفهاء الأحلام كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هذه حقائق نحن رأيناها وعايشناها ولا قلت والله يدخولي للسجون ده أفدني كثيرا والله مش يعني على قدر ما كان له ضرر على, علي وعلى رسولي لكن أفدني كثيرا مش أنه اكتسب أمور كلا يمكن إنه يحلم بها ولا يتعلمها ولا يعني يصدقها حتى إلا إذا رأاها وسمعها وسمعها فكم بعد السؤال الذي طرحه أهم العلماء الحكم على هؤلاء من ناحية العقيدة هؤلاء دول يحسبهم كفرة ولا بتعسبهم كفرة هذه قضية قضية ثانية نقاتلهم أو لا نقاتلهم فيها تين قضيتين اختلف أهم العلم تختلف أهم العلماء ترى بعض آل العلم من جهابذة العلماء من حكم على هؤلاء بالكفر ومنهم البخاري عليه رحمة الله البخاري يا ليه ستجد أن البقاء على معرفة وراء الكتاب في ترجم البخاري يعني شوف من واحد في كتاب ترجم البخاري يقول لك البخاري ده لما بيكتب عنوان العنوان ده الواحد صدق صدق طع التجاكر ليه هو كتب العنوان ده الله الحمد كان من الذين يعني يغون بالمور إلا فيفعل كذا فلازم تقبله من عنوان ترجمة لو عمله خلاص فالبخاري لما ترجم ل هؤلاء قرأ لهم بالمرتدين يعني يتكلم عنهم لما جاء ليتكلم عن المرتدين خلاص لما جاء ليتكلم عن المرتبة دي خطا الموضع ده ليه عشان يتكلم عن الخوارج حتى يبين أنهم أهل كفر وأهل هاء وأهل ردة وأهل ردة فكان هذا من صنيع البخاري الذي يميل إلى تفسيرهم. تجد إني ابن العابد الملك عليه رحمه الله وهو من فقهاء العلماء ومن الجاهدات أهل العلم في الفiq والحديث والتفصيل خلاص. ابن العربي شارح سنة الترمذي في كتاب قيم جدا اسمه عارضة الأحوالي شارح صحيح الترمذي فلما جاء لي يتكلم عنهم قال وهم على الراجح كاقارة خلاص كاقارة قال ودليل كفرهم الأدلة بقى على كفرهم أخذ يسوقها لك قال أولا وصف النبي له يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميل هل يحن قلنا له كلاما؟ يمرق يعني إيه؟ هي. هيخرج في الإسلام هيخرج بالإسلام. كما يخرج السهم من الرميل اللي احنا وصفناه ده اللي واحد زي ما قلت لكم ضرب صد سهم هو قوي جدا والسهم حد جدا ايه اللي حصل السهم عدة في الايه في الصيد عدة في الصيد فلم يصب من الصيد شيء يعني مش حاجه من الصيد لقوته وسرعته على قد الايه السهم وذلك انا قلنا بقى نظر فيه ها قضبه قلنا القضب اللي هو ايه الريش فلم يرى شيء نظر في نصله اللي هو السن فلم يرى شيء شيء في رصافه فلم يره شيء. مش قلنا كلام ده في نظيره فلم يره شيء. وقلنا بمكونات له شه. إذا هذا الشه كما يصف النبي ويعمّد عليه صلى الله عليه خارج من الرمية ولم يعلق من رمية به شه. هكذا يصفون النبي خرجوا من الإسلام وليس معهم من الإسلام شه. خلاص. عبدالعال يقول هذا أول دليل على كفره أول دليل على كفره قلنا ثانيا وصح النبي صلى الله عليه وسلم بأن قولهم لا, لا يجوز حناديا إذا هم يقولون بألفناتهم ما لا يقر في قلوبهم فكيل أنا قلت لك لا يجوز حناديا يعني إيه؟ يعني ينزل تحت ولا يطلع لفوق لينزل تحت يعني خلاص لا علاقة لهم بالقلب مجعب قصر ولا يطلع لفوق يعني لا يقبله الله سبحانه وتعالى لأنه خالد من التصديق القلبي والعمل الصالح وهيه يرفع يرفع كل قواة في البيتصال الله أنهم يقولون ما ليس في قلوبهم ومما يقولونه كلمة الإسلام لا إله إلا الله فهم كأهل النفاق فهم كأهل النفاق إذن يقول بلسانه كلمة لا ينعقد عليها قلبه قلبه قلبه يقول لك وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لاني لقيتهم لولا لو لقيتهم كده لو جبتهم ها لا قتل عاد وتمود قتل عاد وتمود يقول لك وعاد وتمود قتلوا على الكفر قتلهم الله قتل أهل الكفر فلما يقول لهم صلى الله عليه وسلم هذا يعني أنهم يستحقون أن يقتلوا كأهل ليه كأهل الكفر كأهل الكفر. لسه ابن العربي يتكلم ويقول ابن العربي وأيضا من أدلة غفرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بقوله أولئك الشغال والخلق ولئيك جرار الخلق، وذلك وصف بكلام، وذلك وصف لا يوصف به إلا أهل الكفر، إلا أهل الكفر. خلاص. الرابع خامسة يقول ابن العربي إني من أدلة كفرهم من أدل ليد الكفرة. خلاص. أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتله اش النبي قال إذا لا اقتبوا فاقتلوه, فاقتلوه قد أمر بقتله يقول ابن العربي ولا يقتل المرء إلا بثلاث صح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ المسلم إلا بثلاث الصحيب الزابي متزوج رجل امرائه ابني خلاص يورجى اهل ايه دم والقاتل بغير حق يروح يقتل يبقى في قصاصه يستاهل دم خلاص والمرتد عن الدين المفارق الجماعه طيب لما النبي يقول اقتلوهم بكلام ابن عربي لما النبي يقول اقتلوهم ما اجتلوهم علشان ذل مش كده ولا ايه علشان قتلوا وإنما يصلوا لأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الظمية فبقيت لهم الثالثة أنهم يقتلون كفراً ورداتاً ورداتاً فقطع علم العربي بالكفر وذكر تلك الأذلة وبرجحها في عرضة الأحوال شرح صحيح الترمذي لكتاب الفتن أتلاقي كذب هذا الكلام خلاص فذكر هذا الكلام يأتي غمره من أهل العلم من أهل العلم فقطعون لهم أيضا بالكفر ويجدون دليلا آخر فيقولون هم كفر ومن أدلة كفرهم أنهم كفروا كبار الصحاب يعني كفروا عليه ومن كان ما عليه كعمر غيره قطعوا لهم بلايه؟ بالكفر قطعوا لهم بالكفر خلاص يقولوا أصحابه هذا الدليل وهذا تكذيب صريح لرسول الله ومن كذب الرسول فقد كذب الله ومن كذب الله فقد كفر كيف هم بيكذبوا النابي ليه؟ قالوا لأن فيهم من قطع له النبي والجنب يعني شئ ابن عالم كفره ده لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في الجنب وديجي الخوارج تقول كاف ها إيه اللي يصل ينصدقهم ونكذب النبي وهذا هو الكفر بعين ينكذبهم ونصدق النبي لكن في النهاية قولهم هذا تكذيب لمن تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص ومن أجل هذا رأى هؤلاء الحكم عليهم بإيه بالكفل أنهم كفر خرجا تريق آخر ومنهم من يمن الخطاب عياض هؤلاء يرون أنهم ليسوا بكفر إنما هم فساق لسوء ما يفعلون ولسوء ما يعتقدون إنما هم فساق متأولون تأويلا خاطئا يعني فهم الرصوص غلط وبناء على ذلك أصدروا أحكاما خاطئة كتكفير الأمة واشتباع دماء الأمة واستباعة أعراضهم هذا هؤلاء الذين ينفون عنهم ينفون عنهم الكفر الكفر قال ولا نثبت لهم كفرا لأنهم ينطقون بكلمة الإسلام ويقيمون شرائع يعني يقولوا لا إله إلا الله وبيصلف وبيصومه ويفعلون شعائر ليه؟ شعائر الإسلام شعائر الإسلام فقالوا لا نقطع لهم بكفر وإنما هم فشاق طبعا الرد من السابقين على هؤلاء طيب ما النبي أكبر أنهم بيقولوا كلمة الإسلام وبيتفعلوا شعائر الإسلام مش كده قال القرآن ومع هذا قال يمرقونك من الدين كما يمرق الساق من الرمال خلاص ولذلك لنبقى عنهم الإسلام قالوا وسيدنا علي لما سؤل عنهم لما سؤل عنهم قال لما قيل له هل كفروا قال لا هم من الكفر فرض هم من الكفر فرض يبقى مش كافر يعني. هذا القرض يحتمل توجيهات أو توديه ده واحدة حتى ولو قال هذا حتى ولو قال هذا العمدة فيما قالهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهل من, من الرمية من ظنية ولذلك قطع كثير من العلم قالوا والله والراجح لنا من تلك النصوص أنهم كفر ويكفيهم أنهم يرمون الأمة بالكفر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد باء بها ها أحدهم يعني من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها ايه أحدهم فيتعود على قائلها إي لم تكن حقا في من قيلت فيه وبالطبع أهل الكبائل الحق فيه الذين ماتوا ولم يأتوبوا منها أنهم ليسوا بيه ليسوا مكافرة هذا حق هذا حق وهذا ما علي أهل السنة والجماعة على الذي مات على الكبيرة ولم يأتوا منها ولم يكن مستحلا لها ليس بكافر وعمره مطلوب إلى ربه إن شاء عذنبه وإن شاءك عفعا وقال الله في هذا راجح إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفره ما دون ذلك لمن إن شاءه فهذه قضية ربحة وهذا هو ما أمين إليه وهذا هو قد حيني تكفيرها أولا إلا رأينا من قال لماذا كفر ورأينا من قال هم لم يكفر في قضية قتال هؤلاء نقاتلهم أو لا نقاتلهم يعني هؤلاء يقاتلون أو لا يقاتلون وقد بلغ شتاج إن شاء الله تعالى أقوال ثلاثة في هذه القضية في هذه القضية فيقمن أهل العلم خال خلاص وقال هم يقاتلون ابتداء اللي هم خطأ لهم بالكفر دم ارتد وكافر لابد وان يقاتل والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتاله فريق ثاني قال هم لا يقاتلون طب بقى لا يقاتلون إلا إذا أحدثوا أمرا كان يعتدوا على دماء المسلمين ينشون الفوضى بين المسلمين يفعلون ما يفعلون إذا يعمل هذا يستحق سببه إنه لقى وهذا ما قاله عمر بن عبد العزيز لما قال قالوا له وأرسل إليه يعني ذهب عندنا خوارج فماذا نفعل قال لا تقاتلوهم إلا إذا شبق دما أو قطعوا طريقا أو أحدث أمر خلاص أما يفعل منهم قالوا هذا ما فعله علي رضي الله تعالى عنه وعلى الرسول اجمعين لما ذهب لقتالهم عايز يقتلهم خلاص فكانوا هم عند الله وعلي طار منهم طب يساله بعض الصحابه سال قال قاتلهم فقال دعوهم حتى يحدثوا شيئا يبقى كل البداية منين من, من عنده هو اللي خلاص يجيبوا لنفسه كما ما فقال انقاضوا حتى يحديثوا شيئا ولذلك يقتلك جندوا بأحد الصحارة كان يعني متردد في, في اقتالهم في اقتالهم وشوف الإحساس تعشيدنا عليكم إنه لما دل منهم ورأهم يقرؤون القرآن ورأصمون ويبدو عليهم اللهم الزهد فظل يرقبهم عن بعد فقال كيف نقاتل هؤلاء واجد يكلم نفسه كده فوجد علي قد وضع يده عليه وقال دع عنك الشكل شو الإحساس دع عنك إيه انت شاكك ومرتب فأمر دول من قاتل شو قضية دي دع عنك الشكل خلاص ثم أرسل إليهم رسولا من حملة القرآن يحدثهم ويكلمهم فلما ذهب قال علي لذلك الصحابي سيعود مضروبا بسهم في ظهره شبابي وريدو دول اهل ايه اهل غد اهل غد اللي انت يعني شايفهم بيقراوا قرآن و... ها وفعلا عاد الرجل مقتولا بسهم في ظهره ولذلك وجب بقى قتله زي لك ابن الصحابة عبد الله خلاص قتلوا وبقروا بطنه المرأة فيه فأحدثوا أمراً لم أحدثوش فقاتلهم عليه فقاتلهم عليه ولذلك كثير من السلف صار على هذا أنهم لا يقاتلون إلا إذا أحدث شاداً في الآرض فكون عقوبتهم بعقوبة المفسدين فيقاتلوا فيقاتل. لكن اللي كفرواه مكداءاً قال لا يقاتلوا أول ما يغضر مذهبه أحدث ولم يحدث يقاتل ويسلب مال خلاص مرتب لكن هؤلاء مالوا إلى عدم التدفيرم ومن أجل هذا قالوا هم يعاملون معاملتنا المفسدين هم أبو الساق فلو أفساله أصدق عليهم الحرب والحرب وقتلوا ووفع عليهم ما فويع ما فويع الإمام بقى البخاري جاء مسلب بقى وهذا مرنق قائمة من أهل العلم كان له رأي ثالث في هذا. القضية احنا قلناه بيعمل ايه البخاري بيعمل ايه بيكفار لكن كان له رأي جميل جدا في هذه القضية ولذلك لما جاء يعنون وعمل باب قتال الخوارج حط جنب البدح ايه اللي خليك تسأل هو جاب الاية دي هنا ليه؟ طب تفتكر الآن دي كانت إيه؟ ورأي البخاري كان إيه؟ في الموضوع ده تفتكر لو عايش تعرف يبقى إن شاء الله تعالى هشوفك يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر وهتبقى دي أخر معلومة فيما يتعلق بموضوع الخوارج وبعدين نجي بقى نشوف نظرهم في قضية الشفاعة بعد ما هدا يقول لك بقى إن الشفاعة ليس كما يعتقد البعض وجها واحدا وقولا واحدا ده احنا عندنا خمس أنواع للشفاعه لازم تبقى عارف دليل كل منها وكلام اهل العلم فيها ده لو عايز تكمله معانا إن شاء الله تعالى يبقى هشوفك يوم الخميس الجاي يعني انت لما بنكتب لي ورقة زي دي هقعد بقى راس قد ايه مثلا يعني والله رضا ليك والله هقعد اقرا مثلا نص ساعة ولا ايه ها يعني اقرا نص ساعة For the low line. بعات يقول لي سيدنا إبراهيم تبرأ من أبيه وبعدين هيجي يشفعله يوم يوم القيامة وهب بالك وبعدين ربنا سبحانه وتعالى مش عقبه أو مش عقب وبعدين السؤال لماذا يشفع إبراهيم لابيه يوم القيامة مع أنه تبرأ منه ولماذا لم يحقق الله دعاء شيدنا إبراهيم ولا تأخذيني يوم يبعثون طبعا واضح من الأمور كلها مختلطة عليك الأمور كلها مختلطة عليك فلا بد أولا أنك تفهم حديث إبراهيم لله رب العالمين ده كلمة من منطلق إيه شفاعة بأزة ما أنت بتقول ولا الحكاية إيه دي وحده دنيا وبعدين بتقول يعني ليه ربنا ما قبلش دعاء ولا تفزيني يوم بعثوا له قابل هو قابل فهل أخزاه الله ولم هو ولم يخزيه لكن قضية أبي لا ولذلك ربنا هيعليجها له الطريقة تانية ما عرفش تقرأت الحديث كله ولا لأ فلما يتكلم بقى عن الشفاعة هشرحك الحدودة ماشي ازاي وازاي تحول أبو إبراهيم إلى ذيخ في الله حتى لا يراه إبراهيم وحتى لا يعني يتألم لهذا فبقول لك أعتقد أنك لم تقرأ الحديث قراءة بيدة فه... فهقول لك بس ما نيجي تكلم على نواع الشفاعة وخبالك هوصل لل... للقضية دي يا ربنا ما يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أنت استغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم يعني دي كانت إساء أو خزي للنبي مثلا يعني هنشوف الكلام دعا شباش تفهم القضايا الكلام فهم صحيح ان شاء الله لما باش ندخل على باب الشفاعة ونرى كل ما فيه ان شاء الله تعالى فنسأل الله لنا التيسير ومزيدا من الفقه والعلم ونسأله لكم كذلك مزيدا من التيسير والفقه والعلم إنهم سميع مذيب الدعاء سبحانك اللهم بحمدك نشهد والله لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إليه اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأشتغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم